إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفيره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هدي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهدوا أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمدًا وعلى آله واصحابه ومن طبعهم بإصان إلى يوم الدين أما بعد فعندما سؤالنا تفسير في القرآن الكريم كهذا درسنا أن أخبرنا الله بنا آيات دل لحغة من سورة العنكبور ار آل الله تبارك وتعالى ولا انسالفهم والله لا يسالتم مشركين تهادوا يديرو منكما خلق ابو ري السماء والريال والارض ذلكم وصخر يا صخر الشمس فرحنا يا والقمر والله وحليه الله الله اي خلقهن الله الله أبوري لا يقولن والله وحي ليهن وليهن الله اي خلقهن الله الله أبوري قال تعالى إلى وحيلي فأنا صلابا يؤفكون اللغة اي عن الإقرار بتفرده في الإلهية مركعين اي قرام انوا لك ليه اسم اللغة مع اقرارهم بتفرده فيما ذكر من الخلق والتصنيف ايجيو قران الى اله لك كن مخباء ان فاس مخلوق انو او اسخر اي اوكر بسكونك ربك الله الله يرضى اصره واسع يا ارزق رزق لمن يشاء وقفت الضون اسع واسع من عباد ديا دومي صحارؤك نديه ويقدر الهي السماء كهر لي له لمن صاقط الدار ان الله الله بكل شيء وهو البرحليم وامد وقال بابان ولا ان سالتم والله لان سالتم اعداد ويدير المشركين ط منكم ان زرت يسود جمن السماء القر كان وفاحيا كل نور يي به بصوب الماء بها سببت الارض بالق من بعد موت ذلك لما شده تلك جبال لا يقولون ما والله وحيله ولهيه لا يقولون الله اي الفاعل لهذه الاشياء هو الله والله اليه والله إليه. قل بنادى الرسول بناء الحمد معضانتس لله الله هو سغناء على اقراره الى اقرار انه كان كالربي كي لا بكم معتص واللزوم الحجه عليه عليه الحجه وكل لازمه بل استمد من امر دينهم وما وخا ديب ugu jiray waxa dheefta u jirta makala yaqani Ilaahay wana subhanahu wa ta'ala u qoodo waramaya asadoo subay inu ibadada in lakal naway كرديس وخالق ياه باصق ياه ا دوماد كرديس ورساقه وعلى ذلك إليه كل جسد عبدانه وكل جسد تنصر طام سأسأل الله سيده كل جسد أم أم أموره وكل جسد عباده وحقه سأسأل الله سيده سأسأل الله وحفظكم وكثيرا ما يقرر تعالى المقام الإلهية بالإعتراف وفي التوعيد الربوبي إن بدأ القرآن ايرو الى هي الصبح مقامك الى الهنمده اي ديده للمسلمين ته واخا لو كروي الى الهنمده معنى الهادده الى اله العبادان لو كروي الى الفرق قص صبح يومك الله هو كونك ربك كو رب يا قرآن قتاسك وعليك وعليك وعليك مشركين تنوع العافظك وقد كان المشركون يعترفون بذلك مشركين تعريطة سواء قوصنا وقرنايا كما كانوا يقولون في تلبيةهم لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملك ومع حتى بركي حاجة يعني دي ترين إلهي هو أنك واجبنا شريك من مليه مركا لقره من مديرا إلهي ضهنه خاص lectirki sana aba iskale hasad waxba malah qasidii jire waqarnaay qof إذا المشركين تُمكّر من إلهي كون كالربّك إياه وقفك بالآدم وقفك بوح كنات بضر ملاح آآ حيث القرآن كنت قال تعالى إله الخيري وَلَا إِنْسَيَلْتَ لَيْهُ وَكُنْ بَعْرَمَهِ إِلَيْتِ الله وَكُنْ بَعْرَمَهِ وَلَا إِنْسَيَلْتَ لَمْ وَاللَّهِ إِنْسَيَلْتَ لَمُشْرِكِينَ تَ مَنْ كَمَا خَلَقَ أَبْرَأَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بُلْكَ وَوَسَخَرَ سَقِيرَ اللَّيْلِ وَالشَّمْسَ قُرَّهَ وَالْقَمَرَ ضَيَّعَه لِيَقُولُوا وَحَيَّهُ لَيْهِ اللَّهُ أَيْ خَلَقَهُ اللَّهُ اللَّهُ أَبْرَأَ إِلَهٌ فَعَمَّا يُفَكِّرُ مَكْلُهُ عن الحق أَيْ فَعَمَّا عن الإقرار بتفرده في الإلهية سيئل له ذلك يا إني القرام إني إلهي لك لما قد إبادته مع إقراره بتفرده فيما من الخلق والتصديق أيها إني القرام إني الله كليها يقول إلا صار شيئا هو أبو رسط يساقرد سيئل له ذلك يا إني القرام إبادته إني الله غريب الله الله يرسد وواصحية الرزق الرزق لماذا سأوقفه بانوا واسعيا من عبادي قد مد سحاله وكمد يا هي ويقدر الله ويكريريا له لمن يساقف الدور الى يدومد اسغا ابو ريسغا كلي يقان مصالح يدوك ريقان مدكن فقير كرديغا او اوغي هي مدولبه وحا اسو بض مدع فقرك بان او جيرته مد قرن قفع بقال اللغة يقول أسامنا في السهادة أمدنا في السهادة ماذا حدين فقير ومقدت قال له او إلهي كيرا لنا همتدى إلهي أصاب أصاب ضمدك ليكنا ماذا همتدى اللغة سيكون أمدك وأنفق أي حق ماذا وحدك التريق مركع إلهي المصالح دمدك ليكنا إن الله الله بكل شيء وحوالبضاء عليم وامده وقالبضاء ولا إنسالتم والله وإلهي الواق إنسى التمشركين تدادوا ويديدوا منكم أن زالسوا يدى من السماء يقر ما أنبيو هذا يقرر يحرابكا وفأحي يكونوا يؤلون به بسبب الماء بيها سببتو الأرض تلك من بعد موتين المشهدين تلك الموتين يتعلمون لأنه يتعلمون وعندما يتعلمون لأنه يتعلمون لأنه يتعلمون لأنه يكونوا يؤلون ويؤلون لا يقولنا وحيدينه له قالوا الله أي الفاعل لهذه الاشياء هو الله وحف تروا وحسموا الله في سيري اول مره وحتر امريكا صبنا الحمد لله ما انت لله اللهم اليه ام هذه استغفر إله وحكمها في محاكمه على الله ثير تاسيره الى كرام الله كما صح معاينه وللزوم الحجه عليه يكدي وكل يسير مركب مركا اسكيد ايغلو واغيين الى مجرمين جاهديره قف, قف وفاما. الله قف كيفي دغستانا وكما اسغا ابو ري مرع عابد الكرغيسه مثل عاد وحل الله ابل او غدته وحو ابو ري مالركا مايه الله حتى نما وجود دريدا الله يله كل ماته قفل بقى ماما ها لو كده يقو كنت يله بقى وماصل بل استهدي يا اخبارهم بل ان لا يحتلون القرم ما لهم فيه نفع من امر دينهم وما فيه ضر دينتودا وخا ديبكو او جيريو وخا ديفته او جيريو ما يقاني دارشل وضح دا قال تعالى له يري ولا انسلتم والله إن لا انسلتم هباط المشركين تو جديدا منكما خلق ابو ري السماوات والارض خلق والارض طلق وهو سخر الليل والي اسن سقرح والقمر الضيح لا يقولن قالوا وحيله له الله اي خلقه الله الله ابو ري فناس عن القران بتفرده في الالهيه مع إقراره بتفرده فيما جكر من الخلق والتصدير الله ألاه يبصد أصدقاء وصحية الرزق الرزق لمن يشاوقفك الدارا من عباده أدومادي سحاله كميديا ويقدر إلهي أصدقاء كإريريا له الرزق له لمن يشاوقفك الدارا رزقك أصدقاء كإريريا إن الله الله بكل شيء وعوالبضاء علموا ومدعوا البضاء المصارحة أدومانا أصدقاء كليقانا ورأين <تصفيق> سيرتم والله لا انسلتوا مع باب مشركين تويدي دو منكم الانسان كسو دجي من السماء قر ما انبيو وفاح يا كل رو يذه بسبب الماء به سببت الارض تلك من بعد موتها بمشارب كتب على ملك دمت لا يقولن وحيدينه لا يقولوا الله هو الله أحد كوحى سودان أموري أو سمييي و الله سبحانه والحمد مهاتم تسمي الله الله سبحانه على, على إقراره قرد دعي قرير إلى ولا كم مهاتم لللزوم الحجة تحريك حير الحجة دي وكو قمت بلس كود الله يعقلونك قرم مياه ما اللهم فيه نفع من أمر دينه وما فيه ضرر و حقيب كو جو جيره و حافهتو جو جيرتو ارينتودا دينود وما هذه الحياه نرشان معها نرشحد يا اد الا له وحده ومسؤولؤ ما هنك ولا عيد عيارهم ما هنك وان الديره دارت الحيوان عيبا النلول اه لو كانوا هدا اهالهايه يعلمون الى اي وجه ما بقي على ما يفنى وخابق النظريه الكذب ولا هي وخبابا هيا فإذا ركبوا غالب مركب قران في الفلك دونها دعوا الله الله ايتوغا مخلصين حال ايه يكون برح تريه الدين الضاعر فلما نجاهم مركب الله مبداليه الى البر تلك رب ربه بداليه اي با اسلام مركبهم لأن يكفروا إليه كأبال كالعام درادت لأيوشه ليهليه بما أتيناهم أنصروا إلهي ومن نعمة الإنجاة بالبادين تنمع جيدا إياوالي يتبطعوا إليه كالرحة استانوا هوضوا دراء فصوف المرد ما يسا يعلمون أغاد دونا عاقبة ذلك أرنكاس إرمتيس أرنكاس أركيد دونا إلهي وحنو الشيخ سبحانه وتعالى أدو يدا haqirnaan tee iyadaa uu liidato inay degdeg u dhamaahayro oo isan dawaam lahayn in ay san waqti ma lahayn ay ay la mifahay ayaarta badka weyn ku mashquulaan obayaal subaxdii inta guriga ka soo quraado ayu taga yeed geed kaas shax ama charles caplegana shax ama charles caplegana halkaan bigay maskaxdu dalalina meesho daga hadiga oo fiir sara skatee ma maskaxde akimaana suu fikirey aa ka talaalaya maskaxda uli hak ka sanbiga suuf farq borley maskaxda u talaalina oo calawo inu jabinayado moodo qorax markay ku dhaasu dhinca kale hoos ku wariyay hoos ka kala taga haddhow asagoo in li gotme oo waxa weeyaan gaajo iyo on uga cabay farq borno dowlad ka tartamaysay wakhtuhu ku mashquulaan oo wax وخو انا و ميدعروت رو بعد بقى عرورت تصراحي بضحيان هاي سي تورين قريي ديسيا بابور سمينيا وحويا باباي سمينين خولاي marka laga roobo ina baa akhri baada la u kaalmaysan wihi baada ala rokalmaysata saw wax ween wasahay qaadarso waligub wal mahad doona taas wana hadhi hayat marsha nam maahim ilaayrin marsha adduya edaw illah lahu wahlu mas'ulun maana wal'ib ayar way nadara darta al akhirata dambaayda allah iy al baqti chaanada gala waligaa chanadu gala kuwa mu'mininta akhir ka walaga soo bixina gaalada ku jirayaan marto laba bimay ayagu na ka biximaya marka in laga fakaro oo dibkeedura waa oo laga soo kaba waa dheef weyn oo wax la dib Iila wax way daada darta garartaa rata dambaira laal xya waanu ayaada ubanan noqa. lokau daa ha yalamuna inay toiihi inay taas ta ayayaata baga a laa sauma yadqaa hala ma yashaaf. Waay dohaen waxa baagan noqonaaan oo aa qrada aha waxayna qabba ka كانه لو اكو حته قال له ما صاروا عليه هالدار دار الفانيه ولا اني سندار باب ايضا كدورته هدي او قالهايه الا هو نو شيخ المشركين ط ما دام الكرهين كون كان الله كرجي ساموله فايذا ركبوا مركب الكران الى المشركين تفل الفلك دوما دعوا الله الله ايتوبا مخلصين عليه وبرك ري الله الذي ادين الظعره احد كلمه كذا اضافه مياه بريه ذكر 20 مياه اه فلن نجاح مركب الله اوبد با حافظ كما أخذ كما أخذ كما أخذ محمد بن إسحاق صاحب السيرة إكرماء ابن أبي جهل مرك النبي صلى الله عليه وسلم مكافر طي أصب وعر حيالي الدقال كي أحب هجان كرديوها يكبية ولما أخذ كما أصبت يا خالد بن ذي وحي آيين صحابته كنتم كاها النبي الدبي رجلينتا صلى الله عليه وسلم حيالي La biyottan kan ku buurta qarta iyada ay i teeymaan la biyottan kan markii markaa markan ugu lowreeyay uu xaraab baddu markii in يا قومي أخلصوا لربكم الدعاء طلو بريد إلهي الله قليلا فيري إلهي وينوطو كعدل الدين باعد يؤمن إن كليبس جرقارك لغد الباق وأصل الدين جرقارك إن إلهي لغد يا قومي أخلصوا لربكم الدعاء قال لدي أشكروا وعرف طلو مانت ما إلهي قليلا الله فإنه لا ينجيه هنا إلا هو وعلى هذا المرحب يبدل لكي تشاهده أحد أمسك أحياني بذلك سأشيره أحد كلمه وعطوه قبعة المدينة إلهي نوات من ربض القرآن كأغشه وإذا مصت مضر في البحر ضل من تدعونا إلا إياه يبدل لكي يبدون كتابته حتى لا يمكن أن يكون قبعة أو يحك له كم الله اللي يمتان الله اللي ماتان. اخر ما والله ان كان لا ينجي في البحر غيره فانه لا ينجي غيره في البر غير والله بض هضان الهي قيتس وحركو ببايدي بريد انه سل قيتس وحركو ببايدي باعركي كوامنكال ربي على عله انت اللهم اللهك على يعهد تره الله من كل قلق خرجت هذان بابن كبهه لاذهبنا فَلَا أَبْدَعَنَّ يَدِي فِي يَدٍ مُحَمَّدٍ فَلَا أَجِدَنَّهُ رَؤُوفًا رَحِيمًا بلان وحاق اي اح بابا ان كبت حودي بيت بيالي إن أن محمد اتقل صلى الله عليه وسلم قعنتين قعنتين سسارم بيعاية بلان لقلو ان شاء الله وحاق نهلك دوانا اين حليصت دوانا من قلتها سيديون ايا الهين وعدا جاش وانا ارض ووتك ساسي احي اشيخ وحد درنو وم a wuri doona raclu rag aanu wuxuu markan bakaarahan aan isku diftoono ila yalla bariya bima ilaahina wala bariya shalmay ka marka oo aad isku aan بابن الله الله قدر الله سيه حدو خيل نولو دا ايدي هبا ميل هيركو نغوب فناي اي انتينا قما سو كور يركن هيسني انو انكرين ماركا اسان ما كان دكي سارن ددونتي بود بودي اي بارخ نكا دال انتينا ماركا اسان اري دغيس نو يو هرتو وا inan tuksi Ira inan wahbar inan ra na hayam bar yon kase oran yo be kenega dayiran bari ranka sane hante adu koun ka megay jowro astur di parane oran yo kaftan kenega dawl li yo hada ma ba jowte ma anta ilahi qof إلهي والنبي بفضل سيح حتى مبدل يا رب يا رب اللهم بارك كوار يا رب اسلامك يا مركب لو يي كسانتا مركب ديالو كصفاي خركم دول سكر تحت مرك يضاد الاسكاداي الى الله اكبر او يله لو دعين او يله واج علم واله لو لا حلين لكن عبدو ما ما ان قوكم كان مامكم كله اه مو يبينوا الله الله اي المشركين تبريا فَرَمَا مَجَاؤُهُمْ مَرْكَبَ بَادِيَةَ إِلَى الْبَرِّ ذُلْكَ وَبَادِيَةَ إِذًا سَلَمَ مَرْكِبُهُمْ مَا يَبْغِي يُشْرِكُونَ إلهي بمعكي إلهي. وحدي إِلَهَ الْبَيُوتِ يُشْرِكُونَهَا لِيَفْرُسَ أَيُوبَ عَبَاكَ دَحَان دِمَاكِ أَيْتَيْنَهُمْ آنَسَيُ إِلَهِ وَهِيَ آنَسَي مَنِ انْتِ الْإِنْجَاءُ بِبَالِنتَكِ يَا مُحَمَّدِ يَا وَيَتَمَطَّعُونَ لِأَنِ اسْرَحَ حَيْثَان وَحَيَ دِيْدَيَانُ هُجَان سَنكَ أَوْ وحي ربان ضوضان وحي ربان دغيستان وحي ربان, ربان عناي يعلمون اوجاد ذلك ارنكس اريبتيس من عذاب الله وما هذه الحياه وما هذه طمعهم طم الحياه مرشح مرشح ادله الا لله محلهم مشكور وماهر والله عيد عيار ماهر وحكل ماهم وين الديره دار طال اقيره تم بيد اللي هي الحيوان ايضا بانل اه لو كانوا تقوا تها عليهم يحلمون الى ابيه لا ما ب... ما وحيضربها عين واحد باقي من ظنها وحينكب دونها عين حبابها بط... مشركين في مركب ايكورا في الفلك دولها دعوا الله الله يا بريام مخلصين حالي وبرح ترين له الادينا الضائعه فلما جاءهم مركب الهيب باد باد الى, إلى البر دوله مركب يوباد باد اذا اسلم مركبهم وهم يشركون وهم يشربون الله لينفو روسيا يقع بالكالبعان بما كي آتيناه وانصرنوا إله إليه أي من نعمة من جاء أي بدبادين تنعمة إليها وليتمتقوا إليه إسكرى حيسان والغاديتين كوضى الرعاة فصوف المرضى ما يسا يعلمون لأجدنا العاقبة ذلك أي ما يلقونهم من عداد الله يأجدونه أولاً يرون من أي سنة مشركين تقريشات اننا انغو جعلنا ان, أن أي بلدهم مغالذوبه حرما حرمنا صبر مي حرم كو امنا من البدلئه والحال مع ان كدغ مي بلدكود حرم الناس بطي لكلا بطف امن حوله هررهوده اف بالباذل شركي يصنت من يؤمنون رمين وبنعمه الله الذين اجسن يغفروا مكاذ الكدعيا ومنحت كبه اظلمك كضرب ربان ممن من قف يثرى ابورتي على الله ان كركيس كبيبا بين او كذب امدني بالحق حقي لما جاءهم ركوييت اليس ينسق سوقهم في جهنم نار جهنما مطوى مكان النجس مكان النجس لاصول الكافرين قالوا سوقنا ابي في شأننا أرعي أنك كنت جهادي للضلاب المرضى والرجاء ما عنده من الخير لن نهدي والله وحنون لنا وحنون لنا وحنون لنا سبولنا ودوء لكي يكون المستقيم أن يكون حنون لنا وفاقنا الله الله لما المحسنين هذا أعمالك هو ناجعك للجلس بالنصر والمعونه كله ترى في الدياه وبالثواب والمثيره كله ترى في عقباه الهو سبحانه وتعالى و هو ابو عبال شيغن يا قريش انو تجيء حرم امن اه او بدك هريريس بدون حرمك امن هسن اي عند جري ايغو دبل بدبل في بديها في معيده تدجن قرب قلوب عيبه وقرب بعيبه qolaba qolad koleb dileydo a ilaahay wuxuu daljiyay xaram aanina oo bar aan koobam me ku xurmayo oo naftoodii maal kooda ku magan ma ire xaram kaas dejiyay aamdan karis awram yarow miyey sanogayn anna annagu jaalna in aan ka digney e, ay jaalnaa -e, -e, e, -e, anna annagu in حرام كيسو آمينًا آمين أو نبدالياه والحال نام بلدك هذا حرام كبير يتحضف الناس تطلق لك من حول هريره هذا لك لدفتفه أفضل بادل بادل ميه يؤمنون هميني يعني واشركك يا صنمك وبنعمة الله الله من عجيسان يغفرون ما كأبالك بعيه صنمكوان وقعه وقبتالي عرق أيها العقل كسبحشان وسبحشان عطار المرشان اسقا وحربا وحموا ومطروا صار مكاسر همينيه اولى ولاه عليه من ان كان خالق الرازق عانه وكامل كذيا الى ربي سبحانه ومنعت كيف اضلم كذب الله الا كرسي كذيب ام به فقال ان الله اوحى الي ا إليه ذا وحي وحيوده في اي والله وحيوده في قبل البدر مكن معنى معنى لبا وانا حكيف اضربك دوم البدر ممن قفي ترى امرت على الله الا كركي با من الضلال والباز الله او بابلكو كسويه إذا كنت أخبرتكم في القصة وإذا كنت أخبرنا أنه إلهي معمه وإنه يديرك عليك سيدة رب العالمين يرى وإذا فعلوا فاحشة قالوا واتجنا عليها أبانا والله أمرنا بها إذا كنت أخبرنا فاحشة سمعيانا أي وحي إذا أبي ووهر كسو جاري تطوره وحي ر... إلهي معمه كدر كيف؟ فاحشوه إن الله لا يمر بالفحشة أتقول مع الله ما لتعلمون والإله فاحص مما عمل بك إلى إلهك وضل المسوي بعضه وكل سجين قف إلى إلهه المسوي مركه ومرحت كيف أظلمك قومي بمن كفر فرأى أبورتك على الله لكورتي سكيد بان أو أيبان لو وحي يري ولاي وحي أو رسول ما شيخ لا بالاصطدق او ظلموا وقف اصبر رسوله الى رسوله ودجه رسول حق بيني لا الله, الله. ان الله امره واديره الله في جانب النار تجانب ملغون نغايتو ما كانو نغاشدا صولين كافرين قالو صنامو جهنمو الله والذي ندك جهادو جهادي الشيطان والنفس ندك النفس يا شيطان كلشي هادي ونفسي يا فينا في شان الله الهي الرنتيس لطلب مرضاته والرجاء ما عنده من الخير الى الهي من سيغار وقت استو الله كحربي نفس كلشي هادي انك وي الى <سؤال> الهي ام غي الكله جهاد الينا في طلاق هرب بد كلفته ذا الجهاد الا قلق شيطانك يهمتك وقرحني قد دي يعني جهادنا جري بدك الشيطانك ينفته لا جهاد او كجهاد ربي الذي سيرى سبحان او دوين كيق وضرب مستقيمك ا غير لا ردي دي قال كلى ولدين كوجاهدوا في هذه او لا جهاده ها لا الففرن على الله كو اس قالها او الهن كبان فينا أيضا الرحلة ربي الضلبة فينا مركز تعوي أيضا الرحلة ربي الضلبة تذكر لك هذا الجهاد قال أيضا الرحلة ربي الضلبة لن نهدي أمهم السبول ما ودريك حقا وفشين ابن كرير مدى سموك وفصيرين آآآ والذين جاهدوا ذلك الجهادين يقاتلوا هؤلاء المفترين على الله ذلك اللذك المفترين تآآ إلهي كُبّاً أبو ربي كذباً كُفارتاً ذاتك الله جهادي فينا أي مبتقين بقتالهم كلمتنا ونصرة ديننا أيضاً بغالكو دكال دوري إن كلمتنا إلهي كرنغة تويتو كرنغة دينك ألا ما أيضاً نصريا لأنه دياناً qol khas marka waxa lagu cileeyay oo ay ma badan ku cileeyeen mufasiriinta kamida in il jusi kamid yahay waxay yireen aayadaan suura mukayyada faqtaala surad waa surada mukayy waqtigi surada ar degayday jihad mad la ogolayn ma la wejihin aa markaas inay jiheeban su'aalow walba waqtiga kali joob oo qitaa او الى يريد وجاهدوا به جهادا كبيرا جهاد وان قالا بقران كله جه او دكه مفارنت ان كتبه القرشاه اشكال مره اذا لكن حق انه تيروح عبر الدغال والنفس سيدا آي مبادر المرين شوكاني وحويان فالح القدير كي قير كي اسمه إيو إلا إلا إلا جاهد الكفاري لا جهادين وحي كلا جهادين بالقرآن بالعجة سي أي افتراك ودفاعه الله بابابا بابا إلا مركز جاهدك أصوات فرنائي وامتك النبي قد تهجنا صلى الله عليه وسلم والذين ذكا جاهدو جهدين فينا في شامنا أرنكا يقول جهدين لضلام المرضات الله ذكا جهدين لن نهدي أنهم واهلوا لنا ووافقينوا لن نهدي أنهم أيل نوفقنهم ووافقين المستقيم دريق مستقيم وإهدينوا الله بإله الله محمد وصولنا له إلي وافقان أصلا برحل كاسا وافقينوا له ilaahi wa inna qaft qaft qalbi soo daalana qafta wa ilaahi ku ogeedo qalbigiisa in ay ka guuntay diinul laahi inu helo diinki nabi xamadallahu u soo diibay sallallahu alayhi wasallam oo waxna ugu dar waxna laga jareey oo barhareen qafta ay ka guuntay aadheyshi ilaahi ma dhayayha aa ee waqtigi si gariyay u او تراني غنقلتاك غوته و حنا الله الله لما المحسنين رضك عن الكون وناك لتركود ايو اهاده بالنصر و كل خير اي والمحونه في الدولية. الدولية في ديه الديه في عقباهم اخرجه الذهبي الطاه يهشامكو ابو المرينا قال <تصفيق> تعالى الى الوهير اولم يروا بيس سنين مشركين فقريشه راسي قر مركن لوهدلا انا انقوا جعلنا ان كدغني اي جعنا بلدهم بلد تو <تصفيق> دي ان كدغني حرما من حولهم هريروه لقد ضفطفه الله يسلح لإسمعه أولا يسدلع لا أفضل بعض دلي ما صنب يشيرك أيون منه هم إليه و بالنحمة الله إليه من عجسنا يكفرون المكاوبة لك الضحيان ومصنب عن وحمه قباني عيبوديا الليه خالقه ورزاقه منحم كهانه ووشري بيليا وانا حكيبه اطلبك قومي بالمنقوف 3 فرا ابورتي على الله الكركي سكدي ببن ويروحيه أو الي ولا يوحيه عني اولي ولم يوحيه شيء ايضا وحمل له وحيور قف قس في جنان النارت جنان 2020 ما ما كانوا يقولون الشيخ صلى الكافرين قالوا وصغنادي والذي رددك جاهدوا جهادين فينا في شأننا أرن كيف كنت جهادين وعود جهادين لطلاب مرضاته الهي الذي سينا اخرى ديا ما عنده عضا المريض اقتصان احرام لنهجي انه وانهنو لينه كتو سينه وفجرين سبولنا ودوئي كيف مستقيم كافر وإن الله الله ما لما المحسن ان ذاك عمل كون اجل جيركوب بالنصر والمحونه في دياهم وبالثواب والمغفره في عقباهم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م الله اعلم بالمراد بهذه الحروف غربه الروم الروم ولغا قدكادي في ادنى الارض دول كميشة يقولون اي الله اتكاده وهم ايه رئير رومانا من بعد غربهم لها اتكاده و لها اتكاده سيقلبون او في بدء سنين باو سنو قديره كو اتكادونا لله الذي كان يسوى الامر مانو من قبل من قبل غربة الروم روم اتكاده دكار وعلى فارس أي كأتكاد الله وحمه الله ومن بعد ومن بعد غربة الروح روح مركي أتكادان وعلى فارس كأتكادان كدبنا إلهي الله وحمه الله ويوميذ المال انكاس أررهم أتكاد يفرح ويفرح الدونة المؤمنون المؤمنين بالنسر الله إلهي قرردي سيكون فرحياً يERRU على MUSYRIKEENA MUSLIMEEN TA WA GALU UGA GARGARAY WA NUSRATIL ROOM AL FARIS YAQUM AKHANSHADA AYKAAD KAADAN FARIS WA FI FARH DAWANA YANSURU ALLAH WA UGA GAYRA MAN YASA QATU DONO WA HUWA AL AZIZ WA MITKA GARIB KA WUH DONA MAL MARA وعد الله إلهي بلنقاد يسوه بلنقاد يحروم إليه أكاد دونتو. لا يخلف الله أهلاً كمضحه وعده بلنقاد يسوه ولكن أكثر الناس لذلك انتوهباً الله يعلمون ماهوه إلهي وعد يسوه سنباقاً يعلمون وحي أبيهن أكثر الناس ظاهراً مت مغضا متكاس مغضاً من الحياة نرشه كمتاء نرشه أدو يا إيد وهم أكثر ناسك هم غاتلون ويكون يمون عن آقرتي آقرتي خيرهم وعي أهايين بدأ أهل كتابه ومصارعه أي أهايين بان كان شام الابو كان تركي يأبو كاسو بامي وانا بدأ أهل كتابه هم كتاب الشيخان أي أحيان. Sperist ei oleул, va oli Tabakais imposeid sa keeritti. Põsi ei ole nóspMehajain, palu realised, voi ta köest pakaisl vertu fernia sukság ovime on me els 전 on tülest. Mirei t impresi teab قسنطينه وار كاسيوات دباتي الكواردي وباباش مركا ساي اثو فرحين مشركين تي قريش هذا الفخر وغيرادين من من كادكادي ووسليين سند عبد العلي انغونا وسليين انا سند عبد العليه مركا شركيا قرنوده قرره لا كادكادي واهل الكتاب وابط شيغان محمد أسعابتي سنوات أهل الكتاب كتابي الرسول الشيخية سيدي كواس وقت كارينا نقول أنه وقت كارينا سيدي مركز سورة دانو سودكت آيات كانت بكر وصديقه إنتهتكي وغيري هيرهو منه وقت كارينا أقاد هيرهو وقت مركز سيدي الماء ما أتكارينا وقت وقت كارينا قمارك الله محرمي bagaas yar rehan bana labiga ka qarto ama لوما تصرف اه حدود الاسكاجي ستاغ اوساني بيت المركز اللي يراهدو و ما بينه 3 الى انتو دحايه وحقي كرطا طول سركوره اد كانه والله ما لكن واحد اوري مبل اه بكر وغيره بيت اي فار فار بيت دينار وقت الشيخ فيري له سنقطص سين ورتامالو ليخ ديال ما تيون عبد كان شاف اي كسي سنه وبكر هاكا قاطو وبكر واكا قاطو واكا قاطتين قرف خالص ركدي اي غيرهم تايو يمادين عق تمريه فارس مولوت ايتنيات كادو وقت غون حديده هذ اله الى المحدد طلعوا بدعي يا ورحق بضانع اعرف ان اعلم لكي قائل وشغلسي ديه المعجزة اه وان معجزين كنم آل كمت اعرف ان اعلم لكي قائل وشغلسي ديه اه مركز ديه المعجزة حديث كاب داود اترميز به وريك وانا حديث ستورا وريك الله اعلم بمراده بهذه الحروح غربة الروم الروم وعلى غادقات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 Best tämmemments Laga traabmas Laga rünö, sige asüame sellestõrd. Ma sii liliud üttm hatvibus tide laadij! Et siis mid tuli arsa�ас aast timus 18 plus 8 and 10ios. Sides üttm numberfall還u خيرهم إنتيساً فارس كاعد الله كليها وحمام الله وهو وقت كونهم مقلوبين وهو وقت كاي أحيانك والله ومن بعد ومن بعد غربة الروم على الفارس خير روم مركي الرئيب فارس كاعد كدبنا إلهي بأمام الحصر ناظه وقت كعصنا وهو وقت كونهم غالبين ووقت كاي غيرهم يهين غالبين لبضبوا الله اسكالي ويوم عيد يوم عيد طقلب الروم على فارس مارك الروم غير فارس كعبدا يفرحوا ويفرح بونام المؤمنون المؤمنين بالنصر لله يا جرغار ديس الكفر قدونا جرغار دس حاله ليره الله اياهم gargariida ilaahay muslimiinta uga gargaray musulmiinta uga gargaray oo wax ay ilaahay in badan oo fasiriita kam mid ah maal kan garergu ay abtaade wa man fi biga tay oo muslimintuna ay musulmiinta ka takabe maal ka sam muslimintu farxad oo ay ku farxid dooraan bin qala قل... الله waxay leeyahay maari khafiyey bagreenay isku adeere laba hubey waxa lagu farxaa waxay tahay bi islaah niruub ala farsi gargarada ilaahay u gargaray reehu waanu qitaab yahay muslimiin ma yahaynu ahlu kitaab ku wafaynta waadhowa muslimiin wa ku gaddho galak muslimu wa ku xoolahay qalaan la اي وهو ان كتابها به وثريين كعكاده مؤمنين ترى اهل الكتاب وثري تاركعه ثانيه تفاؤل سعاده اه صافيكم فرحيه صافي يي هتو حد او واخا وين ابو بكر يمشيكي تروح هيلاين ابو سقيم تروحي استناساين وثريين مركو. لكن ابن كثير هو هذا وقت الله اياه على المشركين ونصرة الروم على الفرس اه اله الجرغارده والمسلمين ته المشركين ته الجرغاره له ونصرة الروم اله الجرغارته ورههم اوه الجرغاره على الفرس والله والله له فرحه صافو كد المشركين ينصر الله أمهل لي هو وغير جاء رحمن يسعى وهو الله عزيز وميد قائل باتسع ومع المرتوح وحوصد الدونا صحنا يا وحدات الشيخة ينمس صحنا الرحيم وانا الله نحريس بالمؤمرين نحريسي السنة وحيدة وقف كده علي سوده وعد الله وعدهم الله إلهي وقبل بالنصر و وعد الله إلهي إنه المؤمنين وهو ينفرح الضونام إيه إلي غير روم جرغير صدونام وعد الله وعدهم الله بالنصر وبالفرح إلهي وقوب بلنقى هذا فرح وعد الله إلهي بلنقى لا يخلف الله ألاك بحما وعده بلنقى ولكن أكثر الناس الذين يتوى بدن الله يعلمون ماهوه بلنقى الله يعلمون وحي أبهين أكثر ماس، أكثر ماس ومكدبيين وقول حق الهي بانيوه قال يعلمون وحي أبهين ظاهراً متن موقضة ظاهر من الحياة نلوش كمتو كبعضي نلوش أدو يئدو ظاهراً وأن لك نكري نكرين تو حي حتى ظاهر قرن الميقاني أبعضي كميد هي يقاني أدو يالوحي لذا ظاهر يبعضي ظاهر كبودا يقاني حلال نكيرا لك آآ وفي تنكير ظاهر أنهم لا يعلمون إلا ظاهرا واحدا من جلت الضوائر حتى أدوية الالتكي يسيد الله ورماريا قاله بودا يقاني قاري كي يقاني قاري كي بعض دن كأدوية الحبات يقاني أدوية ظاهرية بعض بعض دن كيضو وحي inaad fahanto mazaru aqira inay ta beer loogu shaqaysto inay ka buuga laga gudbo tahay in looga sahay qabto oo iiman iyo baad laga sameesto aqira loogu libaan saasire faanta digida xaqiiqada deedsan aa baadinkii roomida la hirkeeydna wasid loo shaqaysto iyo sida loo sida kalu soo او عاد مركز بلدلال كده مودئ ان مستقبل فترى واظهر ظاهر كاس وحقيقهاني من كان من حياتنا وضع طبيعي ما هني له مركز ضيق قالين مرق قصاريه و اكو صدع اعمق كود البحر شدا لعنتك كو دحده غاس لعنتك دحده دحنه ما يقاني ظاهر ظاهر كما ضحت بالدلايه ديار صلاح هاي بي اوغين ان دبات قبسيد و لكن وحري كان يقاني أدوية. هناك بعضيهgesch responsible Hmm هو من احسن عنثى وكأن تستطيع تعلمين فارسم الخارجية لا يوجد صلب الزرعة کے عن şu ALIK دخل موجود أحسنت ليس호 prevents ليسخار LGTWIUK Aktiva بحث المماتل التّوالون YPFF75 المشكل telef McILY متسجم فعلا لم يتم ديها اmania ليس في الع Alabama <الفلام> الله أعلم بمرادي بهذه الخروف إلهي أصدقى قرم أي خروف تازح حرور مقضعة هذا معنى هو أنت تشيله غربة الروم الروم والله أتكاد في أكنا الأرض بلك ميش الودو أي أكنا أرض شام إلى أرض الفارس بلك الشام ميش الودو بلك رحيم فارس الله أتكاد وهم رومنا سيقلبون الله أدكات دوناً من بعد غربهم لك أدكات شباً لك أدكات دوناً في بضع سنين الدور سنبقضيه لك أدكات دوناً لله الله كريبي سنوص سبنا به الأمر ماملك من, من, من قبل غربة الروم على فارسك هل روم انت اسم فارس كأدكان ماملك يطلب الله له وهو وقت ومن بعد ومن بعد غربت الروم على فارس في الروم فارس مركي كاعد كانا انكدبنا على الله سناط وهو وقت كونهن غالبين ويوميذ معلن كاس يوم إذ الروم على فارس معلنت الروم فارس كاعد يفرح المؤمنون ومؤمنتهم فرح اياه الله الله قرقر سيكون فرح اياه إياهم على المسركين aya ga musulinta uga gargaray musulkiinta wa nusrata ruuh ruum gargar sidooy ku farxayaan ala farisi ay ka ka gargarsede yansuru alla uga gargaar man ya saaqof ku doono wuu allahna al aziz wa mutghalide wa asagu mid du doono un baa suqta arrahim wa alla na haris فَرُءُا اَغَيْرَ سُورَ الْمُسْلِمِ وَفَرِحِ دُونَ لَا وَعْدَ اللَّهِ إِلَّا بَلَّغَات فِي سُبُلِ الْعَذَابِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ أَلَّنْ كَبَّحَ مَا وَعَدَهُ بَلَّغَات فِي سِيرِ وَلَكِنْ اَلْفَرَضُ كَانَ تَوْبُهُ بَدَنًا غَالِئًا لَا يَعْلَمُونَ بِهِ بَلَّنْ كَالَّا إِنُّ سَمَّاقِ وَوَقُوا الصَّوْمَ كَقَبَ وَرَحْمَتُكَ ذِكْرَانِي نرش ادو يا ادو وهم اكثر ماسكا هم غافلون ويكونوا مهم عن العاقرة عاقرة قالت تعالى الهو حويري اولاو يتفكروا مئيسا يكون فكرين قالوا في انفسهم نففيالكو دا ما خلق الله الله مابورا السماوات على ريالك والأرض ملكا ايو وميب بينما انتو بحيدا بالحقي dead haala uu kudeha yay maahanni. Hala ku deha yay maahan, ya wax jerin muddo ayjalqondu sama la maga caabay, Waayna ka fiira in badan inta badada me naase badka ka mid ah bili qaaha raadbiimrebigo dikulki isisa la kaasfuruna waa ku ku kufinna. Alam siruumiiyaysan soqon ila yiri fil ardururka korkiise. Fayaan dumiiyaysan fiinkay fasida qaara ay magotay. عاقبة الذين <سؤال> قدروا من قبلهم يقولون رسول الشبيني كانوا يقولون رسول الشبينيه وماذا يقولون رسول الشبين أشد قوة أضيك بلا منهم مشركين تومدان قوة حق حق وأثار الأرض بلكنا وفاقنا وعرقنا وبرتنا وعمروها بلكنا وعمرنا وعدنا أكثر من ما امارتها امارتها امارتها اكثر كبدا من ما امرها من امارتهم مشركين تأتي امارتهم و جاءاتهم و أموهم و أطميت رسولكم الرسول بالبعينات الحجورين و أطعي ألينا دي. فكذبوه فهلكهم اللهوه و داريهم اسلام عليكم هلاك فما كان الله اللهم هو سمحا من هلاك و هلاك من الظلميه ولكن كانوا أيها وحي آذان يظلمون إني ذلميان أنفساً ففي الكودة بالكفر والتكديدة يكون ذلمية ثم كان وحي آهاتي عاقبة الذين ثم كان وحي آهاتي عاقبة الذين قالوا إليمتو أصاعوا خمان تصمعيين أصاعوا مده خمان تبقنيت Bissava vi enke deu iraebenye, see on keve iraechehanna, ma olen vahataja, ma olen vahataja, ma olen vahataja, ma olen vahataja, ma olen vahataja, ma olen vahataja, ma olen vahataja, ma olen vahataja, ma sida vahataja, ma olen vahataja, ma olen vahataja, ma olen vahataja, ma olen vahataja, ma إله رقابك الله ابو ريان ندن كو فكرمو إرك يبلغ عن كو فكر يا انتو دحيضه ان قرنا الله اوا باسله او عاص ومذيه تكلبس لعابده اللهم انك اي نعام تاس ابو روي ومذيه الله اوا باسله حكمه ليه حكمه باسوا اه ليجز الذين اساءوا بما امروا ويجز الذين احسنوا بالحسنى ايات كافا كن تفكرا إلهي كو يرى انكم اوال مريو كو اسكان تيرانو جانهوا كو اوال ما خلق الله الله ماورن الصلوات على ربك والارض دونك يومك وما بينهما ان توضح ايضا الا بالحق الا بالعدل حال وكل هذه المعاني الهي وين وقوع ابر ارك يدوك بالعدل في الله اقول اودي صله لفهما أود كان لانو allaah asadomada awalin u abuuray marku dilay u soo bixay karo dadkii sidaas u fahmay ilaa iru cana qaba al u jahanam ah wa abuuray ajalkum musanna maga caabay irkaynuulka oo ah qiyaama marka ma hanu اجرا لوطا لاغ وان كثير من بابن او من الناس بات ككيمو غالبا باللقاء الرب يريد يقول لك كلكم تي صلا كثر ونواكو كفرنا اكثر الناس وغال اكثر الناس حق ميقاني ستريد الى ضفتك واحد وجهيل قفك اكثر الناس دم شرف ورونه واحد سوغنت قاد درلا اي ضفتك بدنك ساسدا بدون كلمه سوتمين قفك عصبت وجهيل اكثر الناس فارناس واغال اكثر ناس وا اهل الضلال بك قال يا موسي يا بدن قال مسلمين تفطوسن يا مسلمين تفاسقين طيب بال مسلمين تفاسقين اهل جنها يا له نارك يا بلد اهل النار قوم تيقف ميقال جنرك دشا حلق قوم كوار كثير عنت بالنا را قف مصير دراوي kat kadama siru alban alam ka fulan araq addu yada wasaf ha hababka in baran باللقاء الرب يرهب رزلقه لكل انكي صلى كافرون واكوكو فينا اولو يسير ميسن مي في الارض دولك كركي سقلل المكذبين ت بو يصمل كبص حق دولك لولمه جاد حينه كر سوادان بافهمهم وصمأ اخبار وصماع الاخبار الماضيه نفهميالكم بو يصططقاتش يقولوا ما وى صفرين وتجيس امدي هور وركدو مسخخه ان اتسختا لا حدلا فير عاد فير في متقومن طملو طمشعي او كشاي سي مسخخ تط كبدنك ود هراعه اورى يسيروم ييسو سخور ولى يري في الارض رن كركي سو كو سخو فيان دروم ييسو فير كيف سلاي كانا هاطي عاقبه من قدهم ايلا كوهي اماديه ايلا كوه ريهو شخص into go sa firi iray weeynay nooshay al-umalah hadii laga hadlayo technology iyo xoog ku wasa ka inbarna kaanu ummaba hore waxay ahaayeen asheega ku wadayb badan midho mushrikiin tan ka wadayb badan Fiede, wa ataru adobulke fede robere. Wa amaruha muka wa Amire no wand. Antfaran Minma Amaruha. Hinaratan Amirik Aye Amiram Bisen. Amiridasu Akfarakaban Minma Amaruha Min Inaratin Amiridaku Amire. Wecha atu Umadihore wawi made husulum husushodi bilbe inatin jizoy at ayureimedi. فكذبوهما أهلكم اللهوه سيدنا مراببا لا يقول شيئا ويقال ليه الرسول لك أسأله هذا فما كان الله الله ما أهلا هلا جدا و من الظلمية ولكن كانوا أيها الوحيات يظلمونك الظلمية أنفسهم في هذه القرآن بالكثير و التجذيبك الظلمية ثم كانوا وحياتي عقبة الذين ذكروا هذا اسوأ من تصميمه ورشركه سميه اسوأ من تصميمه طبني وجحنم اسوأ اسم كان عاقبهنا وقبك كان سوء مر محيط جهنم يرته وموته ان لد جهنم اي كو غلين علم لو شيغا سان شغه الىارن انكذبوا بسبب انكذبوا الى بينين سببتي اي يرتهو جنابو نقت بي اياته اياته لبيانيه او وقاروا ايها الذين يؤمنوا استقيموا بما ان كنت استسقام بها آية رب يتفكرون ليس يكونوا يفكرون ليل في انفسهم في ال ما خلق الله اللهم ابرى السماوات الى الياءك والارض بولك اي وما بينهما ان توضح الا بالحق إلا بالعدل حال كل سجنها ما هن اي وجر مده اي الله ابرى اتركوا مصم لما عاد وهو يوم القيامه وإن كثيراً إمبالاً إنتمضاناً من الناس إذاتك كمناء باللقاء الربهم ربكو دلكولن كيسا لكاثرنا واقوعكم كفرياً أولاً يسيرون مييساً صعون تبكو بأفهمهم وعقولهم ونظرهم وصماء أخبار الماضي ماسكحداً مييساً كصعون يمانك يا عقل يا إليه إستان أمديهور كيساً سكوهده مويساً كصعون أولاً يسيرون مييساً في الأرض لكي كر فَيَوْمَ يَرَوْنَ كَيْفَ سِدْكَانَ أَيَّاهَاتَيْ عاقِبَةُ الَّذِينَ دَفَتْ حِرْبَتُهُمْ مِنْ قَبْلُ قَالَتْ كَوَرَيَّ كَانُوا قَالُوا بِحَرَيِّ وَحَيَّاهُ شَدَّتْ قُوَّتَهَا بَدَلًا مِنْهُمْ غَالِبًا قُوَّةً حَتَّى حُقَّ وَأَثَارُوا الْأَرْضَ ذُلْكَ مَا وَعَدَ الْفَاغِنُ تَحَرَّجَدِيَّ اي اي برتين وَعَمَرُوهَا بَلْ Eey aymaraatan amiriday amireen Amiritaas soo atara qabbaadaan minma min eimaaratihiin gaadaada hega choogta amiriduda. Wacaa aatu waxti midumadui hore hos mu sushoozii bilbeineati eoin a aqel uuraimeade faka jebu fa laq mulah we bein allana wee Allah Allah main yanimou bumiiyo oo here ga heregay kubulmiiyo. ولكن كانوا أيها وحيها بأن يظلمون إني ظلميان أنفسهم فيها الكريئة بالكفر و تكذيبك ظلميان ثم كانوا وحيها عاقبة الذين دفعوا عربتهم أصعوا عمل كخميين السؤال مده حمان تبضميك أيها أحطي هو الشهنم ان كذبوا بسوابه ان كذبوا إني بانيين السبب هذا الشهنم عربتهم ونقاط بآيات الله آياتك إلهي أي بانيين Awakangwaya, kui sa ütlesid, et sa oled kujutanud, et sa oled sambi ha' ayaha' Laus Hanuota ala nebiyyda.